لدينا مخطف الديسكويت مباشرة عندنا مخطمة عن الديسكويت <تصفيق> أول حاجة التي تتحدث في البجاية وتعيدنا ما هو البينوكولاروبيجن هادتك لابتبص على شفت قدامك إيه اللي بيحصل؟ بيتكون لهذا الشرط صورة على الفوبيا الـ وصورة لنفس الشرط فين؟ على الفوبيا بتعيدنا عمان الشمال يعني هم كم صورة؟ صورة ومع ذلك أنا في النهاية شفت صورة واحدة، كده؟ هو ده الباينوكلار فيجن ما هو ديفينشن اوف باينوكلار فيجن هي القدره تو تنج ان ايمج صوره بايه بتو ايز في بوت يعني على الرغم من وجود صوره يمين وصوره شمال انا في النهايه شفت صوره واحده الحمد لله كويس دي نعمه من نعم ربنا عليه حلو انك تشوف صوره واحده فينك بتشوف ايه صورتين لازم تتو ايه بتبعتهم ايه للدماغ فدي نعمه حاجه ده اسمه بيونكول الاربيجين نعم انا اشوف بعناها الانين صورة واحدة دي دي ما اديكم اسمع ايه بات يا ترى حمنا بنائش ودب نقل الاربيجين بنتعلمه مع الوقد سبن الصغير هو سبنه سبنه تعلم حاجة اسمعه جريد وا Fund by no calculate بعد ما اكبر شوية جريد دو بعد ما اكبر شوية اكسر جريد دي جريد ون اول حاجة بتعلمها في فقد ايه البيونكول الاربيجين بتعلم لما يجيب لما يجيبوا الصوره هنا اهو جنب الفوبيا ب1 مللي يجيبوا الصوره هنا برضه جنب الفوبيا ب1 مللي دي اول حاجه بيتعلمها بيتعلم ان يجيبوا الصور على على نقط متماثله فاهمني الثاني الطفل بيتعلم البنكرتين على براحه اول مرحله جريد 1 جريد 2 جريد 3 اه جريد 1 بيتعلم ايه لما يجيب الصوره على الفوبيا هنا يجيب الصوره على الفوبيا هنا لما يجيب الصورة جنب السورة بواحد مني هنا يجيب الصورة في نفس النقطة جاء العين الثاني دول اسمهم Corresponding Point أو نقطة متمثلة خلاص؟ والجريد دي الجريد الاولانية دي بسبب سمتانة فرسبشن يعني ايه جريد فرسبشن؟ يعني متزامن يبقى اول جريد في البينوكرة نتعلمه احنا صغيرين اسمه ايه؟ سمتانية فرسبشن خلاص؟ انت الرسوبشن يعني سيموليشن اوف كورسبوندينج بولد اوف ذا ريت ادابته من على اول كريت كبر شويه تعال غيرها وتعلم ان لو انت بصيت ناحيه اليمين بتشوف صوره ناقصه ليه انا شايف الناس دول على ما أولي في يوشن هو قدرة التصفل أن يشوف وان كومبليت إذن صورة واحدة وكاملة يعني أقول لكم على حاجة أن ينائس ثلاث يجيهم عائد ثانية والنائس ثلاث يجيهم عائد ثانية يجيهم عائد ثانية يجيهم عائد ثانية ويكملهم مع بعض ويشوف صورة إيه؟ صورة كاملة كيف للطفل أكثر؟ فبلاق يخش في الجريد ثلاثة اللي هي ديبت فرستبشل أو يسميها السيريوسي يعني يدعاني أن يشوف صورة كاملة ومش أي صور اللي بيتم ايه؟ ديفست، ديسربشن او استديوتس، الجريد رقم 3 بنوصله عند سن كام؟ 6 سنين، حد باع حاجه؟ بذكر الغدد، يبقى الغدد في سن كام؟ دهن كام بقى؟ 10 شهور لايه؟ اللي 6 شهور. ده اسمه بايوكلاز ديشن. ما اهميه البايوكلاز ديشن في حياتنا؟ اول اهميه انا قلتها ان انا اشوف الدنيا سواء اديش الابعاد، اول حاجه فين حاجه؟ ان انا ابوظ رغامي الاثنين دي بعنية يعني وصوا وهذا الجيل دا بتاعلي من المين وده الجيل دا بتاع العين الشباب لما اقتعليها الاثنين هاي بقى الجيل دا ايه واسع او ما كده الاوحي اللي عادت عين واحدة غادبا ما يقولش هوكس ليه لو انا انت عندي عينة ليمين بس بوقدر الله الناس اللي هيجيلة من هنا العربية اللي هجيلة بها ليش ايه مش هشوفت يبقى هادمين البينوكولار بلات اللي بيتديني بري large binocular field ولك البيينوكولار فيلد طيب ايه الفايده الثالثه من هوائل البايدوكلار ريزيشن لو العينه عنده حته عاميه في الجنب اليمين, اليمين في الجنب اليمين الشمال كله سليم ده يجي بالجد على الجنب اليمين ويطابق مع بعض الحته العاميه هتايه هتروح هيحصل من هوائل الايه البايدوكلار ريزيشن يبقى الفايده في الفين هيبقى ماسكت بالايه بتاثر في overlap of the other ماشي يعني بكل معنى بقى دكتور انت اي مكان لا بكل معنى برافو طيب ازاي اعرف الطفل بتاعنا الطفل بتاعنا اتعلم الثلاثه جريد ولا لا عن طريق ال اسمها ساينوكتو فوق يخط عنيه يجبين هنا ويخط عنيش شمال هنا صورة ستوارا كينا بيمتجيون بيسا جينا عملة زي المنزر اللي بيفرجوا بي عالجران ده ماشي يا كمان؟ او ريكي صورة في الوقت ايه الجهاز؟ اسمه ساينوكتو فوق بخطوا هنا سلايد عليها صورة وهنا سلايد عليها صورة يعني انا شايفة صورة؟ انا شايفة ايه؟ شايفة صورة اهو ده الجهاز او ماشي؟ ده هو موعد قبل الكوت بالجزره هننطقوا هنا مثلا في العين اليمين صوره العصفوره في العين الشمال صوره القطر ايه, إيه على الكوفيه انا لازم العصفوره صورتها تيجي فين ولازم على ولازم القطر صورته ان هو الولد ده لما اتعلم اتعلم اتعلم ان ما يجيب السرعه فوق هنا يجيب السرعه على فوق هنا لما نفتع عليه الاثنين يجوب الى هو سليم هشوف كده <تصفيق> اشوف العصفوره جوه القفص اول اول ما يقول لي العصفوره جوه القفص يا دكتور يبقى الحمد لله جريد ايه يا سليمه جريد إيه العصفورة شاف العصفوره بره القفص يبقى عنده حادث لو العيان شاف العصفوره بره القفص يبقى عنده حادث او عنده انهي جريد كويس نقترب ان الولد ده ولد مش متعلم جريد واني طي جاب صورة القفص عالفوبيا وجاب صورة العصورة هنا فين؟ برا الفوبيا برا الفوبيا الصور؟ مش هيجوا على بعض هتلاقي العصورة خارج الايه؟ خارج العمض <تصفيق> عشان اختور جريد اثنين بحطوه لقصود العين العين اليمين صورة ارنك ماتك واردة ومالوز ديدي وعين الشمال ارنك ماتك, الشمال ماتك ومش ماتك واردة لو الوقت عنده جريز 2 سليمة فسيلي يشوف ايه الصورة وقتا كاملة طيب هيشوف ايه ارنب واحد في جميع المزايا لازل كواردة ولو دي يبقى عنده قلي جريز كمام جريز 2 لو شام ارنب واحد انا هقول لك الفكرة ايه اللي ناقص هنا جابه من هنا واللي ناقص هنا جابه من هنا وشام ارنب واحد في كل حاج عنده جريز كم سليمة جريز 2 عانين لتصبر جريز كم دلوقتي جريز 3 سيكون ايه ده التوبيرتوس فهطوا نقطه دهين العين اليمين صوره مكب جردل لما تبص على جردل مفتوح شوف شوف ايه كيف هو انت الجردل ودي ايه قاعده جردل صح كده فاصوره مكب جردل على العين اليمين وصوره مكب جردل الثاني على العين الشمال لو العيان قال لك انا شايف جردل واحد والجردل ده شكله ثلاثي الابعاد يبقى عنده جنيد ايه ثلاثه سليمه يبقى انا بيقول شغل كده شغل كده بجد يبقى خلط تفوس ايه عن ثلاث شهور طب هو مثلا عنده <تصفيق> ده اول نقطه في المقدمه هنتكلم على نقطه اخرى في المقدمه حاجه بروجكشن سكوب بتاع الصوت بتاع التركيز في المقدمه فيها مقدمه ثانيه نقطه هنتكلم عن حاجه بروجكشن اه هو البروجكشن يعني مثلا سؤال الابر ريتنر بتشوف قال ايه في لكن الابر هنا عامل ايه فووتر هو يعني اللورة باتنا تشوف الأبرافين التمبراتنا شوف النيزة باتنا النيزة باتنا بالعجل كله بالعجل ده اسمه بروجكشن ان انا اشوف opposite اذا شوفت مديت ده اسمه ايه؟ اسمه بروجكشن هتقالكم سؤال يجل يكون اهدأ واحد دقيد واحد في الرمض بيثال جابه ايه واحد مش بيثال زيه لان انا عندي صورة في العالمين في الصورة حانعيش هناك ايه؟ صورة واحدة عندنا واحد ده عايز لو واحد دائد واحد صلع اثنين عندنا هرمض داسمه ايه؟ الديبلوبيا وكيف هدى حفظ عند وجود الحوض يعني لو الانت بحقول له هيحصل ايه؟ هتلاقي صورة الشخص ووصق على هتلاقي صورة الشخص هنا عن موبيا وهنا في شارجة موبيا وعند اذن يبقى حصل استيموليشن لكل رزبط دي لا ده فيه وفيه في صوره على الكوبيا وفي صوره خارج الكوبيا يجي المخ يطفي الصوتين مع بعض ما يعرفهم يجي له ايه بقى جلوبيا السؤال اللي عايزكم تعرفوه امتى يحصل لاي ماده هذا بالجلوبيا لما يحصل ستيموليشن لايه لاكل كورسبونديج ريسبونس خلاص في سؤال تاني مشهور قوي جدا يعني كل الناس بتساله يقول لك ايه الفرق بين اللاي سنس بيرسيبشن واللاي بروجكشن ده اختبار دماغش بقى والاختبار الاولاني بعمله بالتورش والاختبار الثاني بعمله بالتورش اجيب تورش وانا واقف نور التورش ولا عشان النور انا شايفه ها بنسمه لايت بيرسيبشن كويس لو شاف الضوء يبقى بيشوف الضوء ابو شرط الضوء اسمه ايه لايت نو بي ال نو بيرسيبشن اوف لايت اذا بنختبر الاولاد بيختبر الفيجنال اكتيفيتي ومين مسؤول عن الفيجنال اكتيفيتي السنتر اوف ذا فيجن وفي بقول له طلعت من فوق ولا مش هيبقول لا بقول له قولي النور جاي منين يقول من فوق من اليمين ولا فوق من تحت من الشمال ده اسمه انا بطلب من عنده يشاور على الضوء انت مين لايت ده مش بيختار البز ده بيختار الـ وده بيختار السطح قدامنا الا لازم يختار مين مشهور جدا جدا جدا يعني ايه الفرق ما بين ده بس ده بس ده بتروح وده بتروح بس ده بيختار الديجن وده بيختبر الـ ده بيختبر السلسر وفزرتنا وده بيختبر الـ الـ الـ خلال؟ ننعى النصفة الجيدة في المقاتنة والتعادة ما هي أنواع الـ نصف ان العين تتحرك لوحدها يعني جهة اللي عين تتحرك مع بعض ده اسمه Pynocular Eye Movement موكي تكون العين تتحرك لوحدها ده اسمه Monocular Eye Movement محيوش عني المثال واحد من الـ Monocular Eye Movement حركة اسمها Duggest Movement يعني سماعين اليمين تتحرك لبرة كده نحيط هنا يتسميها ايه up doctrine يتتحرك لجوه up doctrine لفوق يتسميها elevation يتسميها super doctrine اللي تحت يتسميها the pressure ايه high book doctrine لما وان اه يتتحرك يتسميها ايه doctrine movement طب لما العينين الاثنين يتحركوا حاجة من الاثنين يا virgin movement يا virgin يعني يعني بيرز موفمنت يعني التو اير هتحركوا بس هيتحركوا لو مع مع لان الاثنين اتحركوا بره دايفرجن خلاص يبقى في مونوكلير موفمنت واحده بس ده. ما دهش ومونوكلير موفمنت اتنين زي ده ده ايه ثيرجنت انا باخدهم بسرعه الاثنين اتحركوا يمين او ايه شمال دايفرجن ده بقى دايفرجن دي, دي, دي انواع الايزومورفز خلاص اه قبلنا اي موفمنت مين اللي بيقوم بالاي موفمنت الايه تطابق اذا لازم نتكلم على العين كل عين لها كم عضله بتتحرك صراحه حضراتكم اربعه ما شاء الله ما الله سبعه ما الله ما شاء الله سته, ستة. ستة. ستة. والسؤال ده بيت كده طرب سته 7.5 يلا بره ده بيت يقول يا جماعه في السنه بسالكم في كم عين بتحكم كم عضله بتحرك العين ما تعرفوش ابيض ابيض يا معلم ابيض ايه ده سته عضلات اربعه ركتاي واثنين اومبي قول لي الاربعه ركتاي تقول ركتاي طول ركتاي lateral rectus middle lateral rectus اسمهم ايه اولي وبيولجي وكام يبقوا سته العضلات دول بيحركوا العين اراوند ثري اجهس واللي واقف في الاجهس وانا اديتهو ما علينا الحتت النت بيقول لك ايه بيقول لك لو في اجهس كده فيرتيكال اجهس كيف بتتحرك العين اراوند يا اللي جوه يا اللي بره يقبض لبره لبره تبقى اب덕شن صح عشان الكلام لبره اب덕شن لجوه اد덕شن طب كيف اتحرك العين اراوند ذيز اكس هوريزونتال اكس الينيشن يا دبريشن تياخذ زرع فيه ما يبانش غير الكاستيكشن يعني ما يبانش غير لو بصت على العين ده كاستيكشن اجهز واخده عين من اولها لاخرها من اولها لاخرها اسمه ايه اترك السول يا ترى كيف تتحرك العين اراوند ذيز او انا عايش لو في خط طرد من هنا كده يبقى انت حواليه زي لا انت اصلا ما مين ولا شنو هو لا طب ما كده او بتلزق مش بتيجي كلها كده تصف الحنفيه لما انت بتفتح او بدات الحنفيه بتتحرك تيجي مين او لا بتلزق ايه نفس الفكره لان بتلزق حاجه كده اتنين ركز معايا لو العين لفت كده اهو ناحيه مين النور متاهه انتو شموه انتو لو العين ركز معايا لو العنمت حربت كده هون نحيه ببرا نحكي التفدل مش نحكي النور نحكي هنا نسمىها ايه? اكستورشم وعندي ان تورشم و ايه? بقى مرتض العضلات عندي تعانى يتكلم عن الركساي الا ربع اكستاي الاربع اكستاي ريكتار... واحد ازاي؟ لو دا الاوربت بتاعنا خرم اللي جوا دا اكتبت خرم لقص الفورامين ده جماعة هي هنا حواليه كده رينجو فيكروزل اسمها أنيولاس قص دي بيطلع من هنا مين شجور ومن هنا مين من فيوري. ومن هنا لاترابي ومن هنا, هنا ميديا يبقى لو هربعة ريكتار صورة وين الناس من الأنيولاس من رينجو فيكروزل موجودة جوز دي يطلع كده ودي يطلع كده أمومها هتصعر قدام يمسوكوا فيه بالنسكيلية بقى فيه بقى لما بصيت على تكشر ما يبان الباقي بص ده الاوربت اهو وده الان في خط وهمي في اسفل الان كده ده تجيو برضه بصيه برضه اسمه الاكويتر فين العضلات اهي مثلا دي شنو بتطلع كده تمسك كده واطلع كده تمسك كده وامسكه فين الليسكيره السؤال انت تو ذا ولا بوستيريو تو ذا ايكويتر انت تو قدام الاكويتر على مسافات مختلفة من هنا هنا الليتم اللي يعني ايه؟ لازم تحوز المسافات دي يبسوا كده قدوا علامه هاي شايفين الى 14 طايل واحد اثنين اثنين اثنين اثنين اثنين من الين بالرقل بسوا بيبسجوا ازاي اهو بسكين فيه على على بس كل عضلة على مسافات مختلفة من الين كل عضلة تمسج على مسافات مختلفة من الين ازاي؟ بسوا كده اهو اقرب عضلة للن بس يالبيتا بي وبعدين يجيب بقى ليه لك الرجل أبعد عضلة من اللغة هي الشجور رجلس رحوة الأرقام سوال مبارح كمسة ونص؟, ونص. قوي كمسة ونص؟ ستة ونص سبعة، سبعة بس كمسة ونص؟ سلتة ونص سبعة؟, سبعة كده ده مو بيجي إبتكيوب زي؟ جل مبارح سبحانه والله ماعرف ما انت بتقولش تعالوا اهو شي ما حلو. <تصفيق> ما اقول يجي على طول هو جاب انت بتقولها بك. <تصفيق> <لا>. بص نعم جاب انت ما تقولش لا هو <تصفيق> الواحد عايز اقول لك ايه كوموديكي يعني عايز الخبره صفر ما تفرحش انا, أنا بقول بيجي. <تصفيق> طب كونشوت يجي ايه يجي يا اما اقول يجي طبعا لا طب وعلمك ولا سنه ما جاش بس يلا حسيتك ما جاش من الاحاس ابعد, أبعد على, أبعد على <متحدث> لا لسه هقول لكم هو ده اللي لا لا معلش ولد ولد ايه احنا دهنا امبارح بقى ابعد اللي دوى حد فيديو الورفت انتشاف تاع بقى روبت يا شب نعم كلمات بلاهم يوم معدينا عايز ايه؟ كلام لا مش مهم طبعا بس الليسل تعرفه لما اللي تكن تعيق مش منك ماشي الليسل تعرفه كويس دلوقتي يعني ما تناميش ركز معي كويس قوي ده النظر واشنا كده بطين على الورفت من فوق والتيارة من فوق واده العين هي هنريد ان اكبر بس, بس دي شوية اهو اذا العين ايه دي الرنج الاثنين ايه الانيلوتر الزير هنركن دلوقتي السبير تطلع منين؟ تطلع ورده من الانيلوتر الزير كما هين تبشي الانيلوتر تيجي ناص لسا كلكم عارفين حوالين مين؟ ترك لي يبقين ترجع العرب خلاص دي السبير قبليك ورد عاين تطلع مجموز لو دي كده الرنج نطلع من هنا العضله تطلع اباب اند ميدياتور لانرالز وعايز بقى لقدام تلف حوالين التروكليا وترجع هتوصل مش هتشد برجلك اهي شايف هنا اللي على الارض طالع جوه بقت ترجع بقى. هي. بقى. هي. في بايدك دهي دي بي هترجع بقى تمشي على العين من فوق مش لتحت يعني على العين من فوق لايه وتمسك الربع ده او الربع ده عندي تثبيت الروايط من فوق لين ولا من تحتها من فوق, فوق. يكون خلاص والدام ولا وارا ما في ربع تاني قدام لا دا احنا ايه وارا طب لاترال ولا ميديال في ربع ميديال ما احنا ايه, ايه الربع لا ايه سفولي أبر بص انا هشاول لغة تساوه أبر بصرو لاترال كواتر صح أبر مش ايه مش دور أبر بصرو لاترال كواتر ممكن يتساعد لك الزاوية دي أديه خمسة وخمسين بركة لاحظة كده ان كل العضلات جاء من فين ورح فين جاء من ورقة طعق القدام معض العضلة واحدة اللي جاء من قدام ورجع الورقة وده سؤال انت فيه برس من العضلة اللي جاء من قدام وطعق نفس المنزل ده القرب من قدام برس نفس المنزل ده وقت ده فتحة يا جماعة القرب المتحت اللي هي القبنة قد خانده باكر, باكر, باكر. العضلة اللي اثناء ينفيه قبليك تطع من جنبها من جنب القبليك قبليه دولاجر ماندرس وبعدين بعد تخشوا يستحقوا وقع العين تنشي كده وتمسك في نفسه الرابع في نفسه الرابع نفس بس نفتحه سميه الرابع لك هو هو بس ايه سلور يبقى لور وورده ايه بسره لترى هو هو بسلور مش ايه مش قدر بسره بيجي بيجي العضلة الوحيدة اللي طلع من قدق اهيه ورجع الورد ومن طبعا جنب الأوبنينج بتاع التنميل فجحة لين؟ هم بتاع مين؟ من نزل بك نوع من اهي الانسيل قبليك طبعا بالأوبنينج ومن جنب الأوبنينج ومن نزل بك نوع من بك نوع من القرب تاع الخلوز وعيد على الورد من, من قدام الورد مين؟ مين؟ الانسيل اهي الصورة ما عنده جوش كفادي العضب الوحيد اهي جان بالأوبنج الأوبنج دي ساعة مين؟ نجد من قدام دي طيب شايفين دي, دي لك فكذا كذا كذا تبقى هاي؟ مين؟ الفير أوبنج كده فدنا الأورجين والإستشار بتاع مين؟, مين؟ فالأوبنج بصوا الصورة دي دي ايه دي احنا مصورين العين في الصورة دي من أفاها من وراء من أفا العين ده مين؟ لوكتك نير ومين العطل دفن عطا عينها دي؟ الهي في روبليج. اللي هي جاء من قدام و بص في الربع الثالث ماشي اهو ده بين للثيوبلين بيقول لك ان الثيوبلين قريبه جدا من الميتوكوندريا وجبان اهو بالظبط لو حطيت ده تخش على الميتو يبقى الابشن ده بيفرق في الاضطرابات الابشن اوف ذا ثيوبلين ريليتد قوي للاوبتيك نيرف وريليتد قوي للدي للمخ خلاص انا خدت ده كبوس حطيته هنا الناس اللي ده وحطيته هنا ها؟ يعني المكان البتزرس بيقولك لو ده كده ال مش ده ال line of insertion بعد وقع هو بالتين ملي لا ده ال line of insertion بعد وقع هو بالتين ملي لا المكسر بعد وخمسة ملي ألا مين بعد ال line of insertion خمسة مدى لامين مكسر بيليا لليت مش ده أفعه مهي الليت الأول مين والمين هتوقني كله يه أكتر عضر مليتر للإماكلة والإيه ميه بقى؟ ميه بقى؟ دلوقتي عايز عايز تقالكوا سؤال ثاني بقى تاني. ليه ربنا عمل هذا الكورس الطويل للعطل؟ العطل بها مين؟ ما كان ممكن ربنا يعملها بالأول هنا ما هتقوم بنفس الدور؟ يعني اللعنة ما كده هعملية التروف لي وعليه بقى قولك التروف هذه هي الأورجن للبكات ده الأورجن بتاع الأماكن لكن الأورجن للبكات هو ده ليه هتشتغل الأول ليه؟ التروف ليه طبعا ممكن كان ربنا هنا؟ ليه طويل قوي ده؟ عشان دي اكتر عظم بنتخدمها دايما اكتبير قبلي تخلي انت وص الفوق ولا دا تحت بالعنس تبير قبلي تخلي انت وص التحت احنا طول النهار بوص التحت بحيات مقرس ننزل كله بوص العين يعني عظم دي بنتخدمها طول النهار بي نبص فيها التحت لو العظم دي قسيارة قسيارة تتعب وصرع طيب انا عايز اقلكم سؤال برا جرام هي بوص الفوق بص كده انت عليك وانت استنى لما العضله لما بتبص لفوق اللي هي دي ظهرو بيك قصيره جدا ويبقى عليك البص لفوق يدعم دي معروفه خليكم كده كده تبص لفوق ايه يبقى ليه هذا الكورس الطويل من مش مصر لان هي اكتر عضله بنستخدمها بص ده طول النهار طويلة ما فيش حد ينصره شفت واحد ماشي على كده ما فيش كده جسمك قاعد طول النهار لتحت يبقى دي اكتر تدي سولد، اوكي؟ دي هتبقى حته فنيه. شويه اي دي ده اهم حاجه عندي ان انا بحط الحاجات المهمه قوي ال- نرجع للتربلر. يا ترى بتتصط ازاي؟ هما كلمه كده غلطوهم كلهم فضايد التيرمينالي اللي هو الأوبلوكوتر يعني، ما عدا SO4 ال ار 6 يعني كل العضلات بتخش في النيرف ما عدا الصغير وبنيجي ايه الفخذ لا ترابيكس بمين الاستاذ اللي هو الابديوس عشان كده لو عنده تلف في النيرف بوز كل العضلات بايظه ما عدا مين لسه شغال لا ترابيكس لا ترابيكس لسه شغاله ومين الصغير بيبقى كلهم خدت في النيرف ما عدا اس او 4 الا اصلا بقى انت كده الاكشن بتاع المحرك ازاي احصد الاكشن بتاع المطل كل عملة لها كابه اكشن احنا دلوقتي هعلكو ازاي تحفظوك هنلتب مثلا كروكي مش رسمة حقيقية يعني دي كده النوز ودي العين الشمال ودي العين اليمين ونحط هنا نميش دي الرجل يبقى نحط مين بسرى الرجل هنا نحط مين دي تحت هنا نحط مين نفير الرجل اتخذ المين ما حتى نحوك سبيل و بليد و الفي و بليد فتحطهم هنا هس من هنا و هنا كده و هتحفظهم يعني بوق أحط مين بالفي و بليد بالعكل وتحت أحط السبيل و بليد و بعدين اللي أنا هعمله ده عشان تطلع منه الأكشن بتاع المصري هتعمل سهمين اللي بوق و تحت هلو جوا؟ هلو جوا؟ ثلاث قسم يمين و3 اسهم على بيجا بي سهم ده وسهم ده بيشاور على بي هنقدر نرسم وسهمين يشاوروا على مين سهم كده وسهم على مين على لاكشن كتله الاكل تقدر ني جوه اكتر الاكشن بتاع اللاترال جيتس ده ايه اي حاجه هنا تبقى ايه ابدكشن واي حاجه هنا تبقى ابدكشن طب دول مين يقول لي الاكشن بتاع ريكتر في ثلاث اكشن ده ق ده وده ده ده ايه اللي ده اكشن اكتر اول ثاني ده يا معلم الافه اللي على الدايره دي حاجه ان انت ما فيش غيره يعني ترصه هيعكس نبتدي من العمود بتاع 19 شوف الثانيه يعني 19 يعني ده لما يمشي كده هياخد يا الله هو ما انتوا الاشكال دي الفيرو. الفيرو. اه؟ اه؟ اه؟ اه؟ السهم ده ايه؟ اكتورش <ترجمة> عشان ما تطلق بطش امشي مع السا... السهم ده امشي معك هاي 12 صح؟ امشي معاه هاي 12 ووديها فيه؟ الوره يبقى اكتورش <تصفيق> لا بل عطريت ساعة اولي بتاع هو فيه يا وليه قولي لي ننفروكي فيه يا وليه هتوي هشواجر. ايه ده؟ ايه؟ الي ابدا افهم بقى <تصفيق> أمشي, كده، كده، كده، أمشي, أصبح أصبح. امشي كده كده امشي معاه اهو اهو لحد ما يوصل بتاع امشي كده كده هيوصل 16 فين اللي يبقى هيكس تور ويبقى احنا نظبط موضوع التورشن والكس تورشن ده ده الصغير والمطر التورتل الكبير والمطر اي واحده دي تمنيها صغيره تبقى ايه الصغير والمطر التورتل Inferior muscles extort us. خلاص كلا إذا سبير ريكتر انترش. سبيرو أبليك سبيرو مصول أي مصول سبيرو فلا انترش أي مصول inferior تلاكسترش طب المرة كثة من هما الاليفيطور زي أبليك في اثنين مصول ريحوا علينا سبير ريكتر وإنفيرو من هما السبير ريكتر زي أبليك سبير ريكتر والسبيرو من هم الابدكتورز اوف زار؟ دول الابدكتور كله بتتحرك وده وده ثلاثه لاترال 600 والتروبي تو دي كانوا abstracted zones خلاص طيب واحده زي السبروبليك والانفيروبليك كم كذا اكشن كل يعني مثلا السبروبليك ايه؟ بيعمل كذا اكشن صح كل واحده تعمل كم اكشن؟ ثلاثه اكشن الاساسي في الاوبجيك إنترشن أو إكسترشن، تسموا البرائمري أكشن يعني ما قلت بكتبه، ما قلت بكتابة الإليميشن وأفضأشن، مستهن ده كده، نزيله إبليك تبقى إكسترشن فالأكشن هو، بس الأزائي ده الأزائي بتاع الأبليك، الإنترشن والإيه؟ والإكسترشن، مسميه إيه؟ البرائمري أكشن، تسميه الأكشن ليه التاليين؟ نسميهم صبصيبري أكشن، يعني مش هما تعالي أكشن، لن نقوم بهم واحد إ كل عضله لها واحده بس فده الاكشن والحاجات دي في قوانين بقى في حاجات اهميه لا مش عايز كلام ورا مش عايز كلام ورا كلام مش ناقص يعني لا يعمل يف... كده هيفوت حته في قوانين مهمين قانون بتاعه واحد اسمه شيرينغتون واحد اسمه تيرينجي ماله بقى شيرينغتون انتوا اللي هتقروا قانون شيرينغتون مش إنتو اللي انا اللي هتقروا دلوقتي عايزك تقنيالي يمين وتبص هنا هشكل بيه بص هنا لاترا ريكس وهقعرف الميديا الهيكتر أوقف ضدقى نونشرك سهلا هو وين وان موسيل اسكنتراكسي إتس أنتاجونيستيك لازم تبعيه لازم يعني لما الموك يبعت هنا استيمولاتري امتر يبعت هنا مين هيبتري امتر يعني لما الموسيل إتنين موسيل جيزورم ستبعهم إيه انتاجونيستيك موسيل ضدقى نونشرك يعني إن شاء الله من هناك ناخد الهيكتر سأقول لك بعثنا للميديا للاترا علو قلاب تا اوتوماتيك تروح بقى ان النيورون يانبول اني مين بجهاز ده اللي تكون خالص كله كده طب والقناه التاني قلاب قلاب على ده وهقوله ثاني وين وان مات از لازم الانتاجونست بتاعه يريح عشان تشتغل عشان اللاثركتس تجيب العيب كده لازم الثانيه ما تعكشهاش اللي هي اللي في الجهاز ده اول قناه قناه ثاني لما الوتر ده كده لاين الاثنين هتحرك في العين اليمين الميديا ريت ما تيجي كده ولا تيجي كده تمام كده وكده حرك هنا اللاترال ريت وحرك هنا الميديا ريت هيشتغلوا مع بعض ولا عكس مع بعض دون سموت سينرجستيك موشن او يوكنوتر يقول لك ايه بقى القانون لما نيجي نحرك في الدوز موشن تبعت اشارات ده بعد الميديا ريت اللاترال ريت اشارات مختلفه عن دي زي بعض ربنا يسترجي Bestą akceptors uždaren hotelų, super architectural Kūlai će, mus rainame dar kuočiuoV statisticallyo, a rentėjant stopped kolios. Toks impienukes šaliynė, bus šalijantėần sau turėjantė. Tanai immerESTė. 武ite, ده رجسترك ماثديني امثله ان احنا رجسترك اللي انا قلته ايه لا ترجست الايه لمين مع الميديا ريسك الايه ده قانون هيريك احنا قانون هيريك ده طبعا قانون هيريك مهم قوي ها انت اللي يعني يطبق يعني في البلان تري اه يعني ايه يطبق في البلان تري موديل العين اتليه اول ما العين العين اندر ذا كفر هو انت بتذاكر انت مش تطبق قانون هيرن مش العين دلوقتي اتحركت ليه الثانيه ما ايه اتحركتش معاها الحركه هنا لا اراديه قانون هيرن ده ما ينطبقش الا لما تكون الحركه بداجه العنيه انا عندي ببص للمداجه يمين اه ببص للمداجه ايه شمال لكن لو العين اتحركت امبولاتري ما نطبقش قانون هيرن يعني في انواع من السكويت هقول ايه في الكتاب العين كويس ده تحوال تتحرك لان هل يحرك معها مين؟ هيريك ليه مش هل تطبق قانون هيريك؟ لأن الحركة المنراتي حركة هيريك انبولاد يبقى قانون هيريك لا يطبق في الحركات انهي انبولاد حاجة ثانية دلوقتي عايتكو تركزوا معايا عايتين نعرف اتجاهات المصري دلوقتي لو انا قلتلك اني دي العينة هين؟ وده اتجاه مين؟ الخط ده من فوق من هنا فيه سبيرو رفت ومن سمحت لشيمين من فيه رفت يبقى مين؟ ده الأجزة بتاع رفت سواء مين أو مين سبيرو رفت أو يفير رفت لحد بكر كان كل الأوبليكت جايبه هنا؟ مستحيلة من فوق واحدة من ساعت ده اتجاه مين؟ الأوبليكت مصر ده اسمه الأجزة ومزيق وده اسمه ايه؟ ثاني ده ده الأجزة فزار الطاق وده ده أجزة أوبزة إيه؟ أجزة أوبليك هرم؟ ما شاء حاجة تانية بالرسمة كده ده, ده الخاص اللي بيبص على أي شخص قدامنا اسمه؟ ده شخص اسمه البيجوال أجزة يطعم الشخص لحل الفوديا البيجوال أجزة يقول لك يبقى إما الأجزة يشتغلوا على الآخر أهل الريكتويت يشتغلوا على الآخر وإما ده الأجزة بتاعهم يبقى ذيره على حسب اتجاه البصل اشد مع الفيديو اكس كل لو كان الفيديو مع المصدر المصدر بيبقى شغال على الاكس لكن لما الفيديو اكس يبقى عمودي على المصدر المصدر الاكس يبقى اكس يعني ايه لا لو قلت العيان ده بص يمين مع مين على مين الابلي يبقى انت والتاي شغاله والوبليك فوق لان لما التاي ماشيه مع الاكس والوبليك عمودي هنا على الاكس وعلى عكس ده لو انا قلت العيال بص لي جوه ايه هيحصل ايه في البيجوال اكس هيتحرك ساعتها هيبقى ماشي مع الوبليك فوق على الارض عشان كده يقول لك ايه بقى الاكستريم ابدكشن بوزيشن ده يقول لي الويتور اند ديبريسور از ذا فوت تمام تمام كلام تعايد الكلام ده تعال رجع اللي مركز فهمني وقلت <تصفح> يعني اقول لكم ايه بقى لو انا قلت لاي بني ادم بص لبره بص بص بص بص منين دي بره مين يرفع ونازل العين دكتور مين اللي مالخ بل دلوقتي طب يعني تبص بره كده بنقولك بتبقى لما قلت عيان بص لبره الاكستريم ادكشن بوزيشن ذا اونلي الليفيتر اند الدبريزر لو انا قلت قلت له بص من هناك وانه في الدورة تيبقى على الحاجة بقى ده هجم حاجة في السكويت وهخلصوك الموضوعات كنة واحدة لبرة مكثر لبرة ره. لبرة يبقى ايه؟ مكثر وده اهم حاجة بقى حاجة وتعرفونا هم تتخيروا؟ لو كانت العيان بصوص لبرة هي عميلة شفجال بس لو دي بتاع تفضل الثاني عكس الاكسة ما تشامل العكسة هم صح؟ العين ده هين؟ مين اللي هيفحها ويننزق؟ ان ده ايضا مين اللي يرفعها وينزلها؟ ريسور طب ودي بتظبط فين؟ وخلاص مين اللي يرفعها وينزلها؟ روبي ومين اللي يظبط دي مع دي؟ اللي شغال لاكرج يعني بصوا حاجه ليها اتصال لاكرج نيجي نشغل اللاكرج ده مع الميديا ده ليه؟ لان دي سبلاي بمنتر بنرف ودي تظبيطها حدش يعني ما بالكم موضوع القانون اللي بعطل اللاكرج بتاعنا مين؟ دي صفات بنرف ودي فدي اللي, اللي انت هتقوليه اوكي اللي اكستريم اباكشن انتوا خديته بالنص الاكستريم اباكشن بوزيشن ده اقول له الليفيتر اند ديستريبيشنز الكلام ده في قاعده احنا كله ماشي على الجونه دي لورا بالطاير خد عشان كده يقول لك يبقى مش مهمة جدا جدا جدا جدا يا معا حتة حلوة اوي ومهمة اوي كل ما كده افتأت فيها قول لي يا بدي الستكت كوردينال دائرة ومكام عضلة ستة كل عضل اللي اتجاه معين هي الوحيدة اللي شغالها دي وما قادر يستطرها في هذا الاتجاه مش ماذا يعني وانسرنا كده النوش وعمانسلك ايه كده ده اتجاه اللي سيطر تختار في مين ميجرد وده اتجاه اللي سيطر تختار في هنا برة ولا جوة؟ دي النوز ودي ايه الثاني لو ايه هنا مين؟ دو الريكتر قلنا اللي برة ريكتر يبا دي ودي ايه ريكتر ايه دو دي مين؟ وفي الريكتر طب اللي جوة؟ وانا همبص كده؟ معينا كده اللي فوق هنا مين؟, هنا مين؟ إيه, ايه في ايه؟ وهنا مين؟ شو برقب؟ سوم ايه كتة تجاهات دول؟ سبس كاردينال باركشن يعني ايه الفكرة؟ لو انا قلت العي ده مش اتجاه كارديال ايه اتجاه كارديال في اتنين ممكن يشتغلوا لو انت قلت فوق ده ظهره فوق دي ودي اتجاه يعني بالاتجاه ده اسم نعم طيب فهمتوا فيكس الكاردين على داريبسر ومالا يا روسيا دي هل ستقول لي ان هما تفع مستفع بالنور الثلاثة بالنور اللي باشر يعني مش كده بقى وكده لأ اللي باشر مباشر والتحت مباشر والبرايمري بوزيشن او باليش البرامري بوزيشن دي نصب عليها منصب كنفيرشن يعني بصر يعني اللي دي نجور كومبيرشن. ايه ده؟ بس الاتجاهات دي مش ايه بصر؟ بيور إليميشن و بيور ديشن والعنى يبصد جوا كده فيه بيور إتجاهة إيه كاردين عشان كده يستعثر شو بقى التركيز بقى لابدين تقول تقول تقول تقول تسعة تقول إيه تسعة لأييش من غير كلمة إيه نوش يعني تسعة إيه كلمة إيه كاردين في الدنيا اللي في التطريق في تيه مش يجب تتجاهات في كل إتجاهات عضلة عصف طب الإليميشن لو قلت العم بصد فوق تقرأت اتجاه ده تبقى ربكس ان فيه لبنيك بدا اتجاه ايه كارتن والسحن والكمبيرد التالي بدي انا دول ان انك بتزوزهم مو اتجاهات اقدر اعمى فيهم من العضب اللي قلت لان في مصح عضب تشتغى ثم اشتغى ايه كارتن اقول ستة, ستة كارتنال ديشن اقول تسعة كده بديك بديك في القليل تسعة اقول تسعة ايه دايوك من جد كلمة ايه كارتن نلعب بقى دولوقتي مظهول دولة إنسان طبيعي العين اليمين تبص على شخص العين الشمال لازم تبص على نفس الشخص ده نورمال نورمالي 2B هو الأكثر هو الأكثر, الأكثر. ستنعين شدي والبيج هو الأكثر ستنعين شمال يبص على نفس الشخص طب ميكون في حاول بقى تبص على شخص وعين تانية ما يحول على شخص تاني بنقوله ده طالعه يعني دي ام بيبص على محمود وام بتبص عند البنات وده انحراف في في الفيجوال اكل هو انحراف في الايه في ايه في الاخلاق بقى انحراف في الايه يبقى لو الاثنين يعني الاثنين بيبصوا على نفس الشخص يبقى انت محتار نور ام بص على شخص وعين بص اكس ثانيه وده ايه السكولر السكولر عباره هو بقى انديفيشن في مين في الفيديو ده ادي طريقه للانديفيشن في لنفس نفس الشخص هو ده السكولر انا واخد سكولر ايه سكولر لا بقى انديفيشن ان هو سكولر انت في ابارنت او فوز او سودو سكولر كنت جميل على راده واحد لا قبل ما ما نقول واحد دلوقتي المفروض حته القواعد اللي هنا حته القواعد اللي هنا انت كده ايه طبيعي كان لو عندي حته جلد هنا اسمها ايه الجلد دي يبقى لا بعد كبير والقواعد مش موجود فيتهيالك ان انا ايه احوله هل هو عنده حول لا يبقى الحول ده اسمه ايه فوت سكوت هل انا عندي اعمل له عمليه حول لا لو شلناه حته الجلد بقى ايه بقى تروسكو ده تروسكو دي حاجه من الاثنين لانك بتقول لا جاد تعالى انت حول لي حول حوله بالمخ الحمد لله يرجعها يعدلها اقولك يا ده فاضي يبقى الديسكورت ده ظاهر ولا مخفي مخفي طب مين ليه طب اسكني ابو كمي فوريا فوريا ده مناظر الطبيب مخي يعدي العين محله معرفش يعدلها يبقى دي تكون بقى مخفي ولا ظاهر معلش يعدلها اهو يبقى الديسكورت ايه يبقى لازم تسكت يبقى الاليتيك ايه يا مان يا مقتدم يا طارق ولما يجي عليه عياض في العياده عدد كنت ظاهر يعني ظهرت خدته قاعدين اهو اللي كنت الامر ضاف اول حاجه بنت الاجابه ريت يا نمبر ريت يا في عضله اعضاء الله في عندي براليس في اي عضله هنا دكتور يلا نيجي اتحركوا مع بعض كده بتتحركوا مع بعض كده كامله مع بعض كتبت الكود ده ايه سامعين ان يعني حركه العين مع بعض ان يعني يعني العين ده بعدين مش هتحرك مع بعض حضرتك اللي يا دكتور عينيا اليمين قول له يا ابني كمان لما عرفت اشكون برلايت فمديا غرفه سليمه بس ما فيش حاجه بتدوب اللابه غيثه في البراد فمديا ريستور فتحت صاحبه العين جوه سميه ايه ده قراره يسكت لان اللابه غيثه برلاله امال انت فين يا واحد يعني يديني من جوه قال لك يا اختي بس يا اللي اترجحت فيها طيب يا براليتك يا مستر ازاي فرقهم؟ الاثنين اللي عيلة شبه بعض الاثنين اللي هنا وبحولها لجوه صح؟ ده تبقى شبه الاثنين فرقوا واحد يعني خدها لجوه ازاي تعرف بريتك ولا انت بتسد في حاله لو كده اسمه فورسد ادكشن فورسد ادكشن اسمه دي. ايه؟ برحمتك العيب مقفول تحت عند الجنب مشيت العيب بره مش عند حاجه جوه مشيتها بره افرد العيب ما رضتش فيه عيب فايبروت افرد يا جماعه يلا ترى ليك الفيرلايت البيجيا بيتك فيبروس اعمل ايه ارك انام كده واحركه بره مش راضيه تيجي معايا فك كده فيبروس انا انا عندي من هنا و13 فيك هحركه بره لايدين اهي مش راضيه تيجي معايا فيبروس جه معايا ما فيش فيبروس مفيش الا تبقى فيش دي من ده ده كده طب لو مفيش ده قلت بلانكت يعني مفيش اعصاب كلها سليمه يا دكتور تسميه ايه قلنا نون باراليتيك سكوليت لان عندي عضلات زي الهول قطاع على العين هتصف موضوع الحرف العين مع بعض طبق العضلات دي لان مش ولا صحيح بس اتحرك عليه في الاتجاه ده العين بتتحرك مع بعضيها كده ناخد نيه ايه بقى المهمه او سمي كوميتار سكوليت كوميتار ده هنا العين نفي باراليتك فالتين العين بتتحرك العينين بيتحركوا جدا فنسميه كونكوميتانت سكوب يبقى الالسكوب اللي بيظهر على العينين هي ايه يا ايه كوميتر تحت كونكوميتانت فبيهتقال بس هنقوله والكاينيتك نعم ماذا؟ هل يقولون عندي؟ لأنني سأقلنني بشيئ لكي بس لما أجل يقول له إيه حق موس جدا جاوينتنا معا ديه ما فيه لأنني فيه حقا ما فيه حقا في حقا ما فيه حقا عاديتنا مع أنت لو بنيجي نأخذ درسة بقى شخصية وحط اللي جاية ديه عايزة مزيت هلت اللي جاية ديه عايزة دمانة هتة اللي جاية ديه مزيت منشوف قلمت برسمه كده يا اصبر على طول ما ذاكرش دلوقتي في نقطه في العين هنا هو دي الايه في نقطه دي الدكتور بيقول القضه دي في نقطه ايه نقطه, نقطة البركيه بتاع العين اسمها الايه فضل بتثيره بول سوري اسمها النودل بول النقطه دي يا جماعه بيمر بيها خط ايه الخط الاولاني اسمه الخط المنصف للعين بيمر بالسنتر اوف ذا كورني وبتشكر الاند ادفق الأبسكال أجل والقبض المنضبط للعين لو ندر أبسكال ودي كده تفوضي وأنا أبصي على شخص تاني في الخبض يمر الثلاث نقطة يمر بالشخص ويمر بالمين ويمر بالإيه ويمر بالفوضي ده الخبض المهم اللي نحن نشوف بيه اسمه الهي طيب ازاي منهم انجل الفا او انجل جاما طيب ما هي نورل بوينت موطنها فين لهي ونورل بوينت يا جماعه عشان الفور بيها. دي هتتكسر ولا لا لا ما تتكسرش حلو كده والاشعه اللي بتمر دي لازم توصل لفين بين السطح وهي مكانها فين بالضبط انتيل تو ذا بوستيرور بول اوف ذا اي طب ما هو الاوبتيك اسمس خط اللي هو بمر في السطح القرنيه السطح ده انت السطح ده هو ديشورال خط بيمر في الشخص وفي النور بوينت ويبقى ايه ومن الهو اذا بينهم اجل الفا نورمالي الاجل الفا على الناحيه اللي دوس على الناحيه اللي نزله ولا على الناحيه التيمبرال مينج وتبقى بوزيتيف عشان الاجل لما بتبقى نيزل بتبقى بوزيتيف وده اثبات ان هي 180 درجه يبقى في داخل التورب الاجل الفا على الناحيه الايش الكيزر تبقى بوزيتيف الانجل الفا طب لو المهم إنها نورمالي. كم درجة؟ خمس درجات وأبوز الدنيا. إيه اللي هيحصل للأنجل أبوى مع البيوبيا ومع الهايبرمتروبيا؟ هل تتغير؟ هل تتغير؟ العيان الهايبرمتروبي هايبرمتروبي، عينيسه بيارة ولا كميرة؟ هايبرمتروبي، عينيسه بيارة. عم تغير العين على العين؟ أنا العين تتغير لما العين تكبر أو تنظر المسافة من هنا، من هنا لمين لمين من مقله للاوكسجينيز هتبقى ايه طب يعني حاجه كده لما لا ما هتبقى ايه لان لما تكبر لما تكبر المسافه دي مش هتكبر يعني صغر المسافه بين الاكسجينين المسافه لا ده لسه منصف امال مين اللي هي اللي لان القوه اتغيرت من عندنا بقى الفيديو رقم 3 عند ايبر حصل ايه الاجل اهو قيم كبيره طب موجب ولا نيجاتيف ولا تثبت بالظبط دي بيقول عشان حيوار بتروب الاكل alpha تبقى دارج قوه وده بيعمل apparent phi version square زي زي هل <تصفيق> تروني؟ دور ما لي أنا؟ أنا ما بص بالألم اللي هو في الغطر أنا بص بالألم اللي هو في الغطر دور ما ليه؟ لبيزو الأكسس لذوقت الزواج إيه؟ آنجل أغطى هيا في مشكلة دلوقت لأن الزواج تغيّرة فالبيزو الأكسس مفضة تقفل قدامنا ما ليه لكن بص بقى لأنجل أغطى تبقى لارج هي بقى مفضة أغطى من عين. هيقص على جنب طيب بعدين ايه نعمل انا عايز دا اقص ايه اتباني عشان اشوفك اعمل ايه اجيب عينيها كلها البركة يجي ايه باه قبارا ليه كنت دا انا لما عملت كده عملت العينين كده يعني تجيشوا الاكسس دا كم يعمل قوي كده لما عملت كده لجبتهم عني فين عليك طيب انا بيجوا قبل يقص عليك بل تكونت اللي ظاهر دا عندك بجب قلنا طالما الفيجنال اكسس سليم يبقى الاسكوندي ده مش بجد هنسميه ايه؟ ابيرنت دايفرجل ستو تاني دي النورمال انجل الفا لما تكبر هيحصل ايه للفيجنال اكسس؟ هه كده اه عشان اجيبه قدامي اجيب عينيها لبره مش كده؟ اوجي قدامه نسميها ايه بقى دي؟ ابيرنت ابيرنت ايه؟ تغيرت كل خلاص كده؟ يبقى كمان شويه نلاقي الهايبرتروبيا <تصفيق> الأبانات هل سيجي دلوقتي تاني هل لها من ضد الأبانات بايفردت سكين إيه شاب؟ تكريم؟ مشوون مشوون مش نقول التكتير ماذا <تصفيق> هاي بالتروبيا؟ هي الأبانات بايفردت سكين؟ لارج بوزة الأنجل الأرض مش دينا أولتها وزة خطيته؟ تكريم؟ لارج بوزة الأنجل الأرض هيخطى إيه بقى الفضل من؟ الفضل من؟ معينها إيه؟ ما فيه؟ أي يا ترى لما لعينك الجوانب؟ هتكبر طبعا الفيجنال اكست ده رايح الليتوري اوبت هيتغير من موضع الموضه لما تلف كده هتكبر تنبره لقد ايه ده هتكبر اشي لا هتكبر تك مش قلنا دايما التيمبورال برضه اضعيف هتكبر تيمبورال اكست تيمبورال اكبر من ايه من ايه طب انت بتكبر ازاي كبر التمبرال أكثر من نيجل لأن التمبرال برصة هو صغير إضريق إيه ده الجوف يتعجاج تانية لابا نيجي نعمل البيجوية الأفضل الجديدة إيه اللي يعني؟ الأنجل أفضل إلى هذا هذا ما يبقى إيه؟ نيجة أفضل الأنجل أفضل دي جات هنا فوجيهات الجهالي حتى النار من توقف جاء التمبرال أكثر من نيجة. الانجل الف والبي نيجا تبقى انجل الف وانتا بروبنم تاني انا بشوف باللي عليه الغطر ده نورمال صح الزاوية كامل قولنا لما يحصل كده هاناعمل كده صح طب لما الانجل تبقى كده الجها... ديوقتي الانجل بقت ايه بس الجهاد يبقت ايه نيجا بقى ده يبقى بقيت بقيت. بقيت هنا اعمل ايه ايه كده بقى بارن كونفيرزة تسوين بقى في في في في صح والله فتلازم بتاجل لحد تعب دلوقتي الزاويه دلوقتي نورمال وبص لما لانها كده بقت الزاويه هنا اهي بقت الزاويه هنا ايه سيمبر وبقى ده بيبص هنا اعمل عشان اجيبه قدامي كده اذا يا جماعه المايوبيا كمان شويه عندهم نيجا في آنجل ألس كامل إيه نيجا في آنجل ألس العكس بقى أتبارنت كونفيرجن قاية أهل حتة اللطيفة ديك بصوا لو أنتوا شوفوا الغاز ما ديك أما جاء مش رح حيوم على طول حسن شلت عمل إزاي باسو عمل إزاي؟ يالاهو جاء يالاهو رهيب يعني يا. لأ الدرس داخل؟ لأ الدرس داخل؟ لأ عسل من شاهل من الدكوينت عسر؟ لذلك لسه أنت أوله روح أولا حاجة ممتازة كده. من أول ما تخدمه من الأهل دوء؟ إيه ما تشرب الدكوينت أحسن؟ أحسن الزكريين مزر دينك من أول ما تخدمه دوء في المصر؟ لا والله إذا حبي الدكوينت عشان يحب دي جالت عسر وكي يديه إيه؟ يعني جينا حوال على أسعب دي الدكوينت لا أحبي الدكوينت كده يعني خليه متعطوهش لأعلى قال ده ممكن اريسك بقى عارفين ان ماما معاك يا باشا امشي على طول ايه معلش ناخد بقى الاسكت الكوره صح صح ايه اللي لسه مش متجيب واللي كيف تروني ؟ ده رائق واحد كيف تروني ؟ هكذا كله جاء بجد جد ستينه الله ايوه كده كيف تروني كيف تروني بخلها جاء وانا احبب ايه ااخد اوه مصور انا اخد اوه مصور انا اخد اوه مصوري بس بس ايه اوه ايه ؟ طب عايزين نخلص المنهج هنروح نتلعب بقى هنطفي يوم الجمعه بعد مني رايكم بقى ايوه اه ماشي ايه رايكم بقى ماشي مش عايزين يجيش وحر يلا ماشي هنروح الجمعه هنيجي عندنا في كويس ده ميلان يوم البكره الجمعه الساعه كام مضبوط خدوا دي دوما في ميعاد 9:30 ايوه ايوه نص ينتهيأ لك أنه عنده سكوير صحيح. ممكن ينتهيأ انه عنده كونفيرجوس زي مين زي ده اللي عنده حتة جلس دهي اسمه ايه ميجام او واحد ثاني المثال الميوب صح وقتلاقي في الستجيبور هل تبين بهاي على عيان ده التوق أوربس قريبين من بعض فالمثالة من البيوب الدي البيوب الدي دهيأ سيتهيأ انه ايه التوق قريبين من بعض في ايه نوع بارنت ريكول بيرنارد سكولد اسمه ايه سمول اي بي دي سمول انتر بيجال ديستنس مدينه ان الاوربت كلوز في بعض ها مين اصلا الاوكيت دي هنا كل التوق عندهم شرقه اللي هو بقى اليابانيين والشح... والاسترياليين بس طبعا ايه ال... الشعب كله عنده ابارنت سكولد عادي فاخد اللي كلهم هتبقى ابارنت سكولد بدل كلاسيك فاهميني لكن لو واحد ممكن على فكره الشئ دي بيبقى زياده طب وكاز طيب خليك الموضوع عايز اقول لكم ههضر معاكم ليش الموضوع الامي كانت ده الموضوع او موضوع كوجين فاكرين مين صاد بالعكس بقى عكس ده ايه واحد واحد نيجروز زنجي افريقيا خدوا اوربيتوا على بعض فالسبب من البيوب اللي جابوا المرض ايه لاج انت قبيله ده لان او الناس عندهم اللارج يعني ده ده ده طب هنحط خط هنا ايه العان بقى اللي هيحصل له بقى لازقه اشبه ايه بتبقى ايه لما التو ايدي يتلزقوا مع بعض من هنا تو <تصفيق> ايه لاترال انكيلو بلاتس فالايه مشانص هنا هنا ايه لاترال انكيلو بلاتس هنا مايوبي هنا ايه ايوه بنوط على الصوره كده واضحه دي بقى وعنده لارج ديجيتال بورد واللي سبيس ما بين الاوربت والورلد واسع قلنا ثابت من جوبل اللوجيك الكبير فده عنده ده عنده ايه ده ادبلنت ايه اللي كان عنده هنا موجود باينه كده فانا قلت لك دي الحته دي لازقه بعضيها لاترال الكيلو بيز هوت هي ان هي يتثبت دي كان في بس هو باين هنا موجود باين هنا موجود صح هو باين بس كده لا اظهرت باين سكوت لاترال الكيلو بيز يا جماعه ايه ده شقه الادفانس سكوت انا عايزه ولا سكوت والخلاصه بقى نورمال ما فيش خالص فدلوقتي حصل عن ايه ممكن الاقي كود اللي انا قلته لو عاوزوه كفر في الناس النورمال انا الواقل لي دي، الـ i under the cover بتحوالي؟ طب الـ i ما تغططش، تحتوى يعني في الناس النوربل، الـ, الـ, الـ, الـ, الـ, الـ, الـ, الـ cover test، فيه move build ولا بيش، يعني دلوقتي الى هبطت يعني دي الـ i under the cover ما تتحوالي، ما تتحركش، والعين الثانية ما تتحركش خلاص، إيبانا إيه؟ نوربل، هو كمان هيبقى كده العين بتاعنا هو كمان هيبقى عنده إيه؟ no move قصدي أقولك إن هو إيه يعنيه؟ نورل طب إزاي كتشيفه؟ دلوقتي معايا عندي السكلوتشات اللي هو كونس سك يعني لو كفرتس هو كنت بجد مطوط يعني هبقى ناخد الكام ده قدامي حاطه مغطي العين كده كويس ان الاي اندر الجبهه تتحواس او العين الثانيه تتحرك لا هنبقى ناخد الكلام ده بقى اما ناخد الكلام المهم اللي تعملنا ايه هتتحرك ده بالطبيعي مفيش حاجه ماليش عاوز اتحرك هو كمان مفيش حاجه هتنوموا احنا هنبقى رحبكم وموجوده هو الطبيعي الطبيعي ايه نور no. <سؤال> طيب لا مش ده اللي هتروح الامتحان اهم حاجه ورق الامتحان دي بصوا كده مش عارف نضرب هنعمله فورنيه اللي هو نجيب نجيب كشاف وننوره نحطه وسط عينيك هنلاقي نقطه صفرا هنا ونقطه صفرا هنا كده لو في سكوت يبقى فور في العين بيصطى بيقعد تنور وسط عينيك كده هلاقي النقطه الصفرا بقت ايه النقطه الصفرا بقت شكلها ثابت فين في, في النص عادي لو السكوت ترو النص ده تروس كنت النقطه الطاخره هنا من النص لكن هنا جت فين النقطه الطاخره على الايه على البيض كده بالاسكوت ده حقيقي عايز اقول لك ايه ان شفت الاسكوت ده فور ليه هنا هنا فين طب بص الاسكوت يأو من التاني بدي الإسكنت ده فون عن طريق كفردت؟ وعن طريق إيه؟ وعن طريق اسمه كورنياً لائت رفليكس الكورنياً لائت رفليكس في هذا المرض هيبقى إيه؟ هيبقى سيبتارس عاني نقول لك إيه برضو، جايه داي نم إذن إليه لأي لك، نعاني الإسكنت اوعى تعمل عوايد وقع في مصر لا طيب حاضر يا <تصفيق> سبب الليه تانتشكوين ساموه حاجة ما هم بتوع عدوكو اكسرا اوكلر ما فل ايه بلان يعني العيان بتاعنا النهاردة عنده ايه عنده اللاترال ريكتس قوية عن مين عن مين يا ريكتس فالمفروض اللاترال ريكتس دعمل زي ما انا عامل كده دعمل ايه بالعيان السفحة بالعيان اللي ور صح كده العيان <تصفيق> عند ريكتس ما بين اللاترال هيپنس وفي ما بين الدييالكتس في بالانس ولا في انبالانس انبالانس فالمفروض العند تحول الجلوكوز ولو ده حصل المخ دلوقتي هياخد حاجه فتهت جدا هياخد الباينوكولار جلوكوز دي هتبقى هنا عن الكوبيا هتبقى قصوره هنا خارج الكوبيا طب المخ بقى بيحب الزياده دي ده, ده يعاد ايه بقى المخ ما بيحبش يفقد الباينوكولار جلوكوز يحاول يعدل الموضوع. يجي على المصل الضعيفة ويبقى تلاقي إشارات قوية جدا جدا جدا جدا عشان يلاقي انت دعالة كده وانت حركة هيجيل العين اللي سكنت ظاهر ولا مختفين مختفين حلال؟ بفضل مين؟ بفضل البريد دي اثناء بقى ليه بنت سكنت ايه اللي هيحصل؟ العين ده هي. نفسها بتحول لبرس ولكن مين اللي جابرة اللي هتيجي كده؟ المخرق يبقى ذات قاية هات اتمتنسي تو ديفيد اوتو Gue this tendency is corrected ir ir randti diskavyzīnyt kartą ičiū apie Ačiū te yoli challenge. Mes ir mū renamed, ir savo to dokumentas ka denom mes būti ما حفله فاتيج او لصف انت غست. لو العين باكت. اللي كان مختفي ايه? يظهر زي كده متذاكر مع صاحبك بالليل حد شعه اتناشطة. تابل المذاكر هستيه غير تحوالي. ايه ده انت بتخوصي ولا ايه? لأ حدثك انا بايه? تعابة. هالموقف معانش قادر يبدل مجود بتاع النهار كله? ده ده فطبيعي. زي انتو كده لما تسرحوا. تسرحوا? انا بعرف انتو ممكن تكون قاعدة سكت خلق. بس انا <تصفيق> فرحت في المخ تمام العين انت بالعين السكويت اللي ليه كانت بتبتدي ايه يظهر فاكر اقول ايه لكن ركز, ركز معانا ركز مع عشان انت عندك نقص حليب دول صاحبه العين السهله اجي معاك عايز اقول لكم ايه انت السكويت يظهر يظهر على عيال امتى <تصفيق> <تصفيق> لما يطرح او خديش لما يطرح او يفتح لما يحصل جنرال فتيق او منتال فتيق جنرال فتيق منتال فتيق يتحرح تبتدي الاي بتيبقى جيم والسمت اللي كان ليه تبتدي يبقى ايه بقى اللي كان ليتا تبتدي يبقى ايه من غير مربع عليه فاكر لا لانها ايه قول إيه انت بقى لانها انفلانت كل مش هابعث هنا ونبعت هنا مش هتطبق قانون هيرنج لو غير لما الحركه زي الاسفل إرادية المخ بيقعد للعين أوتوماتيك إذا لنه مبدأ قانون هيرينج هيرين. شفت بقى؟ إذا قلت ورقاة هو يقول إيه؟ مش إحنا هنا عم الفقير مش إحنا بيقصنا هنا؟ ليه بعثناش الجهات الثانية؟ قانون مين؟ هيرينج وقانون مصبوط بس قانون هيرينج لا يطبق لما يكون الحركة إيه؟ إرادية لعلمك المخ بيبعث الإشارات هنا اللي بيقعد بها العين؟ سفق لا إرادية إذا لنه إيه؟ ديوبتك على سؤالك كدو؟ حلوة احنا قلنا السبب مش عايز تطوك ينصل ورائك السبب هو اكثر اكثر من مصر اين بلا؟ ايه اللي يخلي مصر اقوى من مصر بلا؟ ايه اللي يخلي مصر اقوى من مصر؟ ممكن سيكون ايروس زي الهايبرمتروبيا والميوبيا اتحدناهم في الهايبرمتروبيا اخبار اليوزف اكموليشن اين؟ زي الطبيعي والو اكتر نعم هيبرمتروبيا اللي شاب تجمع وراه فتقول النهارده نستخدم مين عشان يرجعها قدامك طب ومين؟ قطر استخدام الاكوموديشن مع قطر استخدام في حاجه ثانيه مين اخوات؟ الاكوموديشن والكونفرجنس صح؟ لما الاكوموديشن يبقى الميديا ريكتس. الميديا ريكتس. الميديا ريكتس. الميديا ريكتس. من كتره عمال بيستخدمها يبقى قويه عن الليثا ده هيجي له ليزا ايه؟ كونفرجنس القدره وليد. فالمصر اللي بهات ما بنستخدمهات بقى ما دفق ضعيين فقط فاللاترانك فتر عامل ايه من ايه من ايه يبقى مين اللي بيخلي المصر بالعايفة او قوية ممكن تسابش يقول ايه ايرور اشكد اول حاجة في العلاجة لو في ايرور <تصفيق> ما تعملش عامل ايه صلح ال ايرور دعالها كده في العلاجة لو في ايرور هن ايه هنععلكم اه ممكن تساب يكون هو موجود كده عامه مرون عبد الله ده فيكتور قويه على الميديا بيت او الميديا ريكورد ضعيفه شويه عنده مايند ويك كده يعني عنده ويكنس ان اوف ذا وورد خد بالك من الكلمه ميجنت مش باراليتل انا قلت لك ان العضله دي باراليتك لا احنا قلنا ايه بس التاني باراليتك سكويت سيرى مش مش باراليتل يعني انا قلت ان دي قويه على يعني ليه يا دكتور باراليك؟ لا لو دي باراليك ده نفس اسمه ايه؟ باراليك سكول يبقى ممكن السبب التاني الاولاني ايه التاني اللي يكون فيه وان اوف ذا ماتس فيها ايه؟ فيها بارالكس في صح ولا غلط؟ لا، وان اوف فيها ايه؟, إيه؟ بصوا بقى العين عايزة تحول والمخ بي ايه؟ لا أدلها لو العين عايزة تحول لبره والمخ رياها أدخل لبره اسمها إكلو فوريا لو عينك تحول لجوه إيزو يبقى بره إيزو فوريا ورد. لو هنا عايز يطلع لفوق هايبر فوريا لو انا عايز انزل لتحت هايبو فوريا بص لو العين ركز معايا عايز كده عايز تعمل ايه العين نقول موق بيعدل ايه حرف دي اسمها كده كستورشن بنسميها اكسايكلو فوريا يبقى كاسافوري اتدرس كويس كتيره فوريه كتيره فوريه لو لازم تحول لجوه ايدو لبره ايدو لفوق عايز في كده طيب انت سايكروفوريا عايز تثب كده سايكرو كل ده الهوك بايه الهوك بايه في لو الحاله بسيطه مش عايز صوت مش عايز صوت <تصفيق> لو الحاله بسيطه يعني المخ ما بيبذلهم مجهود جامل يعني. بياذا اللي كده هو سايب يعني براها. من غير مجهود جامل. اقامش هحس الحاجة. يعني لو الحالة كومبنسيتف دي نزنوزن. زينا كلنا. كلنا عندنا درجات من المختلفة. والمخ بيعدله من غير من ايه? من الحس ومن غير من اشتاكل. كلنا عندنا ليه ده بس? بس كومبنسيتف. لما الحالة تكون بقى متفاقلة المخ هيبذل مجهود جامل. جيني تراي يتراي هيعمل ترايل بنتين زي ما قلنا يعني هيبعت اشارات جامده جدا للعضله الضعيف مش كده لما المخ بيبعت اشارات جامده لعضله اوفر يوز فواد اوف يركز على على باطل قوي يعني يقطع جسم صباع اسمه ايه في الروك اسينوبيا بس الاسينوبيا المره دي الاسينوبيا المره دي يوز في الاكوبليشن ذا اوفر يوز في واد اوف ذا ايترا اوكلر ما اسمها ايه ماسكولر اتينوبيا فاكيد جبنا ست الاتينوبيا دي قبل كده اه اش اكومه بتبقى في غدها قبل كده فيديو اتينوبيا كمان اكومه بتبقى اتينوبيا ذا اوفر يوز في الاكوموريشن النهارده بقى ايه ماسكولر اتينوبيا ذا اوفر يوز في واد اوف ذا تحمر ويطبع وممكن يجي له ستينك وخراط كده طب يا جماعه بعد شويه لما يحصل فيليير لما العيان يسرح او يتعب واتول اوكي السكويت اللي كان مختفي يبتدي ايه شايفين السكوت بدا ايه ها اهو لما العيان يحصل له فيليير تو ميتين ده ما بيتكررش واتول اوكي اللي كان ليتن هيبقى ايه فلاش او العيان يجي يقول لك يا دكتور بيجي لي سكوت على فتره ده قطعت كده او بس ماشي كده؟ اللي اتكتب والدي انترمنت ويا دكتور اول ما انا افتح والي الصوره بتجيلي يا دكتور وبتجيلي ان هو كارين فوق يا دكتور فبتجيلي اف ساعتها دبلوم طول الوقت يا عم لا برده ايه انترمنت دبلوم فيضوني وانا اشيك اشك على في يا دكتور لما انا افتح كده الطريقه دي بعض يعني المفروض لو انا وبذاكر الدرس بتاع النهارده من اليمين هيجيب هتقرا لتر هتقر ايه مذاكر نا... كده بس ايه والشمال تقرا ايه لتر بعد شويه بص على الثانيه طب افرض جيم حولها لبرشه دي بتقرا لتر دي بتقرا سكواد او عندها خطا في النطق صح يعني كده لا مش غلطه منهج بسرعه هتلاقي ايه الكلام ده في بعض مش كده يقول لك ايه بقى الكلام بيخش في بعض لو الكلام في نفس الصدر بيخش في بعض يبقى انت يا ايدو يا اكد تميه هوريزونتال فوريا لو قال لك الخطوط متركه بعض يا هايبروفوريا يا هايبوفوريا تميه الكلام في نفس الصدر بيخش في بعض يبقى الفوريا هوريزونتال يعني ايه مروزالته ايده ايده الدكتور تركب على بعض نهايته لا وعايزكم هاتوا هيدات كلام يكون في بعض اسمها ايه مارنج بالليترز راننج بالليترز طب بقى الدكتور بعدين اجينا لو سمحت كبير يا دكتور مرضى العيان المره الجايه نجيب معانا ولا دلوقتي في مشكله اداه التشخيص ايه اداه التشخيص اللي مش هتسوق بتقول لي اول التشخيص ان العنب بيجي لي مع ولا ولا ولا بتولى مع دوله مدكشفتك كله في الدياجنوست انا عايز اخلي البوريا اطروبلي يعني يعني اللي انت بتذا من الكوت المخفيه ايه لازم اوقف شوف ربط عينيه مش اعمل ايه بقى الغي الباينوبرازميك الشكه في الدياجنوست ابولش الثموجنال هو العيان عطلي يادب تعيدي ليه نادرها العافيه ليه حاضر المخ معندول بقى ايه؟ معندول بقى سبب يخليه يأذي للعين يبدير اللي تكون يعني الهكرة كلها ان انا ألغي للعيان البينوكرة ازاي؟ اول ست بيكافرين جوان ايه ست اسم الكتر انكافر ست ازاي؟ دلوقتي المخ ركز معنا المخ عقيمة عندي كده العمشة ايه اللي يصل هنا وانا بطت هاو؟ تي بينوكرة ركزها ديه؟ تقيمة تبطيها there is no by nuclear revision ما بيش داعي ان المخ يبني المجهود يأذي لل وما لقى الـ I under the cover اقتضلها ايه تبدي ايه؟ لقى العين بقى الممكن فامي العين دلوقت تبديت حوالي البرد اول ما شيل ايديه ترجعتين ليه؟ توجد بيدكر ديشان ايه؟ يمي ايه دا العاني ايه معينة اغطيلي وان I اللي انا شيلت فيه الـ I وين بديه؟ اول ما شيل ايديه تبتيني اي الـ I تريجين إبس بوستشان رجعتين انا هشوفه بايب ايه؟ ستين لو انصبت بي اي ده وقتها بترجع على حطات عشان تتحرق اهي لو فينا اللي كانت تتكوت اول ما غطيت ايديا كده يقول لك العين على راحتها تحت الوسط يعني المخ مش هينزل الموضوع عشان يعدلها دلوقتي المخ هيبدا يبعث عبيط هيديلها ليه مكان هيعمل ايه مش شايف مش شايف هيسيبها تحول للبره اول ما اشيل ايديا يجيبني تاني فهمتوا ده اسمه ايه خد بالك الاسنان فوق اشمال الكفر ولا اسنان الارخبه لما غطيتها انا ما طب انت بقى وتضاغنوضه اثناء الابصار يبقى تاني ايه اللي هيحصل الاي اندر ذا كفر ويز عشان يحصل بينوكلعرويجا لاثم العين اليمين بكا شايفة ايه شكل والعين الشمال تبقى زي فنشخط تاي نفس الشكل لاثم العين يمين والشمال وشايفين نفس الشكل ايه فرد؟ ايه اخلي العين اليمين تشوف خط احمر والعين الشمال تشوف نقطة بايدر يعني بقى فيه هنا صورة ايه؟ عتو بياه صورة خط على الضوبيه دي صورت ايه نقطه صورتين دي ولا نقطه لا طب ليه صورتين مختلفتين مش هيحصل فايتكر ريشن غير لما الصوره اللي في العين اليمين تبقى زيها بالظبط الصوره اللي في العين الشمال انا قدامها لكم ازاي بنعمل الحته دي ابريزنت ركزوا بقى عشان هتحضروا ابريزنت ديفيرت ايه في الستو يعني اقدم للعين دي شخص واقدم للعين دي ثانية ابريزنت تظهر في ايه الوسط ولو لو اي عيني فتابك حوالي الوخي يتطر يقامل مع الجهود ولا يتبه حوالي يتبه الحوالي مرد كده يتبه عاش ازاي ازايها كان لعيني تشوف خاص ولعيني تشوف خاصة ولعيني تشوف خاصة ليلة كنتي ايه فهبين الاول ليلة كنت هايزها نحن عملت كده ليلة كنتها يسر كده لغيت المنقرر بيجا الليل يعيني ان يمين شايف حاجة والشمال شايف حاجة ازاي عمل الكلام ده <تصفيق> في واحد اس أصدر جهاز اسمه مادوك سرود ايه مادوك سرود؟ عبارة عن نضارة عادية جدا نضارة عادية خاصة ايزانها الشمال ايزان عادي ويزانها اليمين مجموعة من الرزق سلندر سلندر زوجنا احمر ويلبسها للعيان وده العين اليمين بتاع العيان وده العين الشمال بتاع العيان وبحطوا سورة افليت على وعد سكتة متر من العيان الضوء هيعدي من الاذان ويقصة العيان هي سورة نقطة الدول اللي هيعدي الـ بعد ما هيعدي من سلنظر بالحامل دي هيعمل الخط احضر والخط عكسر سلنظر يعني من سلنظر يقول أيمين يبقى الخط دي يبقى يمين يمين إيه بقى؟ خط. يبقى أيين يبقى ما هي شايفة أي نقطة لو انا ما عنديش الليلة في سكويت what will ok مش نحوز انا ما عنديش سكويت وبصورة الخط تيجي فيني ما عارب وبصورة النقطة تيجي فيني لو انا متنشطه بي عارفه كمان ايه اللي هيجمع الصفين دول في المخ في المخ ده ليس من المخ نشوف كده ماشي الدكتور عشان نشوف النقطه والخط هم يجي يروح حتى ثاني يبقى العام النورمال اللي بنسميه اورثو فوريك, فوريك او النورمال وخطه شلونها بنتو كان ده هنشوف ايه هشوف النقطه كو انسايدد والخط النقطه خلاص كده طيب لو العمل عنده محاول ايه اللي هيحصل؟ موسوا بقى معين؟ موسوا معين هيحصل ايه مثلا مثلا انحوالي البر الخط اللي اصده في ايه؟ وكرة الخارج خارج الفوزي يجي الموقت يجمع النقطة والخط يجيهم على بعض، ده بره الخط يبقى لو نقالك النقطة هو الخط بره الخط يبقى انت عندك ايه؟ مروض سهل بس لو اقل لك انه شايف كده يا دكتور، الخط باحتنا في النص نقطة بيدة، يبقى ايه؟ سكوية النقطة والخط مش مع بعض، يبقى ايه كده النور بالقاتل وكده يجب ايه؟ سكوية اهلك كده الخط تتحرك كده وكده الخط تتحرك كده كده هنبقى تستن هوروزولتة الفورية على ساعات اقل بالسلندر هخلي السلندر وقفين وبالخط يطلع ايه؟ نايم ولو الانسان طبيعي يشوف النقطة جوا الخط او يشوف ايه خط فوق والنقطه تحت او النقطه تحت يعني برضه هيشوف ليه برضه نفس الفكره برضه النقطه بره الخط بس مره اعمل له خط واقف ومره اعمل خط مره بعمل الستينك كده خلي السليبرز كده ومره خلي السناندر كده مره اقصر والرودا الفوريه ومره اقصر بالبنت كده فوريه نلخص الموضوع النقطه جوه الخط نورمال <تصفيق> نقطه او اورتو فوريه النقطه ستة متر يبقى انا كده هتبطط على الاسكوينت بتاع انهيه بجنة سفر بجنة مو بل الاسكوينت عادي ايه ناس اللي اسكوينتوا ما يدوارش جاهدينيه بجنة وما بطرق قدوا قلونهم جهاز تاكي بتاع واحد اسمه مادوكس بجنة بس اسمه مادوكس وين مادوكس وين بقالك ايه قالك انا هنجيب جهاز عامل زي كتاوي اللي بقليكم بالضبط هدو جنة دبوس هنا بريا كده شحنت لان اليمين كفا الصفحه اليمين ولا الشمال الصفحه الشمال الشمال خلاص كده في النص باقيه قوي دماغك انت بتكتب اهو حاطه اليمين حاطه صور السهمين في الصفحه الشمال صفر 1 2 3 وهنا صفر برده واحد مين مين لقى لي اليمين شايفك 2 أرض رعيش ما شايفك 2 سكيل يعني اليمين شايفة حاجة وعيش ما شايفة حاجة إذا لو فيه باينوكل أرميش أنا هيحصله إيه لوس ونفيه سكوينت هيزهر. لو أنت إنسان طبيعي وفتحت عينيه فتاة في الإيه هتفي الصورة له اليمين صورة شورة إيه مع بعض مش كده هيحصل إيه لو أن أمسك طبيعي اتلاقي السهم ده بيشاور الصف. على الصفر والسهم الثاني ده انا هبقى طبق حاجه عن توضيح كده الثلاث سهم ده بيشاور على الصفر والسهم ده بيشاور على واحد, اثنين, ايه على الصفر يبقى اورتو بروجكشن هيلاقي التو اير وبيبوينت تو الايه دولدين ولو عندي سكول هي السهم اللي بيشاور على 1 2 3 هو بيشاور على ايه 1 2 3 طب لو عندي السكول دي كده الثلاث سهم اللي طالع لفوق الايه هنا بقى مين اللي بيقرا زي انت ولا العيين. الولد اللي عارف هيز اقول له تجال كده قطع عليك الاثنين قول انت اللي بتقول لي صعب حاجه قول لي عيان السهم بيشاور على كام يا دكتور السهم بيشاور على 3 انت عندك سكويت ودرجه الحول كام 3 فالسهم ده دكتور بيشاور على 9 يبقى انت عندك سكويت ودرجه الحول انجل اوف سكويت 9 يبقى مين هنا بيقراس هيز انجل اوف ليه كده العيام بخطة أينين يمين ومعيش مين اهيه ده مين ده مين وده ودول مين تدرجين وده اسمه مادوك سوين وده الجهاز القريف هده مين. مين. طب سلوط سلوط اللي طب المادوك سرور ده تورتو ايه الاغضا ما هو نظر يمين عادي وانه ده في ايه في السليندر ده مزي نعمل تورتو كده وهي يبقى انخبطنا يا عياني عيان ايه بصورة تانية اهو ده العادي وده ا ما ضغط ده؟ روح وده إيه؟ هو ما ضغط ايه؟ ايه ما ضغط عندكه فارسي وتوجي صومي توجي النظر انا بالخص سكوز في الثاني هيلقى على كامل على اي حاجة ريلي يستطر غير السف السف مضغطة احنا قلنا في العلاج في العلاج. لو السوق ايه هو؟ نعمله عملية؟ مش هكذا قلنا بتاعات الأررر يكون هو السبب ويبقى نظام له إيه؟ الأررر صلاحنا الأررر مفيش نتيجة ده هاتفقنا إن فيه مصر ضعيفة مثلا المصر دي ضعيفة والمصر دي ماذا؟ قويه إزاي نعمل تقوية للمصر الضعيفة؟ ممكن أعمل تمارين، سماء التمارين or soft exercise ممكن أعمل تمارين أقوى المصر الضعيفة مش اللي هو الميديا ريكتة الضعيفة ما أعمل بالشريط لو العين عنده إجزو يعني التميت لو إجزو يعملوا بعيهم الميجا ريكس أجيب العين ألموسوس بنسل نوز اه بئبنس ألموسوس وقالوا كل شبات قرواهم من الايه من تبص عليه افل القوصة بتوعت كده ستلاقي ان ايه بتحقيل الايه ده كده تتمرر مين الميجا ريكس اسمه بنسل نوز اكترسيز او ده في البيت أنا ممكن انا عندي اللي فاهمه بس كل يوم مش نتمرن على جهاز الساينوت فور انت بتشوف العصفوره بره الايه انا عارفه انت هو هو ايه حوجه يبقى انت بتشوف العصفوره من هنا في حوله بره كده ده كل يوم اقعدي بعينك كده بالعصفه تلاقي العصفوره بقت ايه قرب الاقصى قامت تمارين تبع كل يوم انت بتفضلوا بتفرجوا على الاقصى انت لازم كل ما بتتمرن اكتر كل ما بتلاقي العصفوره فعلا بجد أو في عطلات خلصة كشوة الأمر وانت رايس إيه تتحلوك بس إيه؟ وانت خلوك ترعب ناس متمارين بالإيه؟ بالأمر بالأمر، مرينه بالصيغفة الظهور مرنه بالأفر موس ده أفر لا عصور، إيه رايس خلاص إذا ممكن أمرنه بالصيغفة وممكن أمرنه بالإيه؟ بشبات سنوتيك فاسا التمارين مجلبتش نتيجة النظرة مجابيش نتيجة والثمانين مجابيش نتيجة جراحة بقى جراحة زين عني حاجة الاثنين ااجي على المصل الضعيفة اقويض ازاي؟ هقول لكم ساعت هقول لكم جسال الجاي اقول لكم لك لك بعدها او ااجي على المصل الضوية عضعيض بس كده يعني يلويجن مصل يلويجن اللي اتفرق من مصل مرضى ده ايه؟ ده السير ايه اخر حاجة نقول لها بقى اخر حاجة نستخدم بريس نستخدم بريزم ان شاء الله هتشوف والبريزم نوعيننا <مفترج> <مترجم> يا بريزم بريزم في فرق لا الفرق هنحط البريزم فين دلوقتي بص على الصوره بص على الصوره اللي قدامنا العين دي محوله لجوه لبره هنحط قصاد العين المحوله الوضع شفتوا البريزم عامل ازاي البيز تورد ذا ديفيوجل الاجاني تورد يعني بره وسبيد اوف ذا بريزم <تصفيق> بره فلازم البريزم او البيز اوف في قانون في البريزمات بيقول لك ان الاشعه تنكسر ناحيه البي قانون في البريزمات الاشعه بتكسر ناحيه الدوت قبل البريزم هي موجوده كان الاشعه ماشيه كده شفت بعيد عن مين اصفو طلع عطيت البريزم ايه اللي هي ده ماشي كده ماذا يمشي كده؟ يكثب عندي ايه؟ ايه يا لطر؟ الحالة بقت ايه؟ زمان احنا كدونا بزيب العنفوبية انت خليتني بعين عندي ايه؟ ده اسم ايه؟ انا نقلت لك الوضع دلوقتي اسوأ مش كده؟ اسمه اكثر فدلوقتي الموخ يعمل ايه في المطل الضعيفة؟ يبعث لها اشارات اكتر من الاول خلط كأنه بيمرنها هو انت عندما تحب تقوم العظمة يتعمل ايه؟ بديمزكوا <تصفيق> ايه؟ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يعني اكبر من قدره العضله تتمرن بيه عشان العضله تبقى ايه تبقى قويه طب ما يعني بتزيد بتحمل على العضله مش كده طب ما هي انا حملتها على الكلب ده اسود فالمخ يبعت لها اشارات اكثر كانك بتمرنها العيان هو جه نضاره بس يا دكتور حاول ازاي الاسم الصباع ده ولما لبستها دكتور بيقول لي المجهود اول ما بفتح جامد قوي, قوي. ايوه دي نظاره التمرين لما بتدها للحصص صح وبعدين لبستها الاكسترسايزنج زي ما انت متضوضافه اكسترسايزنج يبقى بيس اجانس حاجه هنمرن بيها هي.. يبقى, يبقى, يبقى أكثر الوضع اسوء فالمخ يبعث يبقى... اشارات اكتر للعضله هنا هدي مشكله ده انا, أنا هيتضمر دي بقى لو واحد كبير في السن 70 80 سنه حيث إنه ايه بص لما نيجي نقوله ايه نقوله اه استحمل الهيغرام ايه عينك تتعاد ماشي يعني اديله القفله في الوقت مثل الأشعب عندناها كده عطينا البيض المراضي فين ها؟ أجي المراضي البيض هاي قلت بقية أجيانست زاد البيش هاي قطة إيه مش هتعاكش هدي جي بقى تكسر نحن ليه؟ ليه؟ موكت كده موكت تكسر كده وهم الحص بريلزمج حيث هو يكسر يجيب على ليه؟ على الفل النظر دي زي الفل هو فيه الفل ليه؟ قطرة كميلة رايحين والصورة هنا على الففل الص ريليفيد جلست خلاص ده تصراح يا مدير ايه مشاكل النضاره دي الصرعه الخطا المخ هينزل مجهود عشان هي بتسحب المحله هينزلها ايه عايزينها مشوله في مين يربط الوضع ده النضاره تريحني وعيني ما فيش كده مشكله محمله على قعده الدموع ايه استري اكيد مين الاو خلاص النضاره دي ما بتنفعش مش في الاو ديتش او لما الفوره ماشي طب بص كده خلاص كده يبقى ايه وشكله النضاره المريحه لعيني تعالج الحاله ان ايه لا الحالة الحاله ويبقى مكسور لو بتتحول هيبقى, <تصفيق> هيبقى ظاهر يعني هيعيش محول والناس تشوف ان هو ايه محول اخر حاجه بقى ها بجد هل ممكن ممكن يعني <تصفيق> اخلي النضاره بتاع العيان بريزم من مش, مش لازم اقول لما النضاره تحط لي بريزم انا ممكن اعمل بريزم من غير ما بريزم ازاي <تصفيق> لان انا قاعد نضاره وعامل لها دي سنترشن يعني بص دلوقتي لو انا لابس نظاره كونفكس فالنضاره دي اباعني دوبل بريزمي مين بريزمين صح ولو حتى لو انت لابس نظاره كونجيت هي في النضاره بتاعتي كلنا حاسين بالبريزم لان النضاره المفروض ايه سنترد اسمع لما قلت فإن العيام أصاب عيني ايه؟ فإن العيام أصاب عيني ايه فإن العيام ايه دلوقتي بريزم ممكن أعمل حاجة بها عشان أجيب بريزم من غير من مدرجة هكلا وش أعمل ايه في النظارة؟ بي ست ويف وهي عندك مانون بي دي في اتش دي مطبع عندكم؟ بي بورق في بريزم بي يساوي دي اللي هي البيوزة في النظارة من اتش اللي هي الايه؟ المسافة اللي انا حركتها في سنة كلا جابل H اللي هو دار of the breast يسوي D D اللي هي ايه؟ الديوكات هتقعنا دار يعني النظارة دي ناقص واحد ناقص اثنين ناقص ثلاثة H amount of decentrition بتتويه ايه؟ بصنا B يبقى هتقلت فش شافوا تحط breast في هتنا من غير ما تحط breast سؤال خريب ايه؟ اه اجي بالنضارة ونخليهاش مركزية اجيبها على جنب كده اجيبها على جنب اعملها ايه دي ستة بيشا <تصفيق>